من دروس تفسير القرآن الكريم والدرس هذا الدرس الرابع ان شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم فيه عن معجزة القرآن بعد أن تكلمنا عن كيف نزل القرآن الكريم وبعد أن تكلمنا عن تعريف القرآن وتعريف التفسير وأهمية التفسير وبعد أن تكلمنا عن طرق جمع القرآن الكريم اليوم ان شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن معجزة القرآن نعم أيها الأحبة الكرام وسيكون حديثنا في عنصرين رئيسيين العنصر الأول هو معجزة القرآن أما العنصر الثاني فسيكون أوجه الإعجاز في القرآن الكريم ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى أولا معجزة القرآن خلي بالك معايا أخي الكريم خلي بالك معايا أخت الفاضلة لكل نبي ولكل رسول يرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه لكل رسول أو لكل نبي أو لأولي العزم من الرسل تكون له معجزة معينة حتى يصدقه قومه ويؤمنون به بمعنى أن مثلا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أراد ربنا أن يرسله إلى فرعون وقومه وإلى, وإلى بني إسرائيل بني إسرائيل كانوا محتجزون وكانوا يعيشون في مصر وكانوا يعانون من ظلم فرعون وآل فرعون لبني إسرائيل فأراد ربنا أن يرسل موسى عليه السلام لان يأخذ بني إسرائيل من فرعون وكان آل فرعون يتفوقون في السحر تفوقا عظيما جدا جدا حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني استعظم هذا السحر طيب فأراد ربنا أن يرسل موسى إلى بني إسرائيل ليستخرجهم من فرعون وقومه، فأراد ربنا أن يرسل موسى بموجزه في نفس المجال الذي يتفوق فيه آل فرعون، ولكن ليس سحر، ولكن حقيقة، فأرسل الله موسى بالعصا يلقيها على الأرض فتتحول إلى ثعبان، حتى أن هذه الآية جعلت الصحراء يؤمنه. بالله سبحانه وتعالى لانهم علموا ان هذا ليس بسحر وان هذه العصا التي تحولت الى ثعبان تحول حقيقي تحولت العصا بذاتها لكن الذي كان يفعله السحره كان يعني كانوا يسحرون اعين الناس ولكن لا يسحرون العصي والحبال لكن موسى القى عصاه على الارض فتحولت هي بذاتها الى ثعبان مبين فأيقن الصحرة أن هذه الآية آية من عند الله سبحانه وتعالى فآمنوا ولكن فرعون جحد بها طبعا هذه معجزة موسى طيب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء إلى قوم يعني ينبغون نبوغا كبيرا في الطب فأراد ربك أن تكون المعجزة في المجال الذي ينبغ فيه قوم عيسى فجاء عيسى بمعجزة إحياء الموت بإذن الله سبحانه وتعالى ويأتي بالطين فيشكله على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك إنسان ميت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يحييه بإذن الله سبحانه وتعالى ليست هذه الإحياء في عيسى في ذاته ولكن بأمر الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى طيب جميل جدا طيب هذه المعجزات ايها الاحبه الكرام تكون في المجال الذي ينبغ فيها القوم طيب لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هنا في اختلاف كبير جدا محمد صلى الله عليه وسلم اتى لقوم اتى لقوم يعني هو آخر الرسل وخاتم الأنبياء ورسالته يجب أن تبقى إلى يوم القيامة لأن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد من الرسل مفيش رسول هيا بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن فوجب على يعني رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تكون رسالة خالدة باقية وتكون معجزة لأول الأمة ولآخر الأمة طيب أول الأمة اللهم العرب اللهم قبيلة قريش وما, وما حولها في الجزيرة العربية فيما كانوا ينبغون كانوا نابغين في الكلام والبلاغة والشعر واللغة حتى أنني أنا شخصيا أتكلم عن نفسي أنا أعرف أن الأمم تقيم أسواقا وعرض للملابس وللأذياء وللمنتجات التي يتفوق فيها القوم يعني مثلا نسمع كل سنة يقول لك مهرجان اتحاد الإزاعة والتلفزيون مثلا في القاهرة وهذا المهرجان على هامشه تأتي الشركات التي أنتجت أحدث الأجهزة في الاتصالات وفي الإعلام وفي الإرسال لتعرض منتجاتها يعني سوق طيب سوق لعرض الملابس سوق لعرض الأزياء يا أخي حتى سوق لعرض أي منتج لكن ما علمت أمة على وجه الأرض تقيم أسواقا لعرض اطايب الكلام إلا أمة العرب إلا العرب لأنهم تفوقوا في هذا المجال في مجال البلاغة والشعر والكلمات الطيبة لأنهم تفوقوا في هذا هي الأمة الوحيدة التي أقامت الأسواق لعرض أطيب الكلام سوق عكاذ وغيره من الأسواق المعروفة المشهورة تفوقت الأمة ده أول الأمة تفوقت فين؟ في البلاغة طيب فجاء القرآن الكريم معجز معجز في اللغة وفي البيان وجاء القرآن الكريم معجز في أوجه كثيرة سنتكلم فيها في العنصر الثاني ولكن الشاهد أن كل قوم يأتي رسولهم بمعجزة تكون في المجال التي الذي ينبغ فيه القوم طيب الآن معجزة العصا لموسى بعد أن مات موسى أين العصا مش موجودة طيب معجزة عيسى إحياء الموتى وإبراهيم الأكمة والأمرس الكلام ده كله أين هذه المعجزة اختفت مع موت مع اختفاء عيسى مع وفاة عيسى اختفت معجزته ومع وفاة موسى اختفت معجزته معجزته مع وفاة موسى اختفت معجزته ومع وفاة عيسى اختفت معجزته لكن معجزه المصطفى صلى الله عليه وسلم باقيه الى يوم القيامه ما معجزه المصطفى القران الكريم الله اكبر لانه ختم الرسل وختم الانبياء وامته ستظل باقيه الى يوم الدين فمعجزته يجب ان تكون باقيه الى يوم الدين حتى تؤثر في من سياتي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن طيب هذا أولا معجزة القرآن إذن, إذن معجزة القرآن هي سيدة معجزات الرسل كما أن محمد هو سيد الرسل وسيد الأنبياء وإمام الأنبياء أيضا معجزته معجزة القرآن هي سيدة المعجزات ليه لأن المعجزات الأخرى تنتهي بوفاة الرسل التي جاءت معهم المعجزات أما معجزة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي خالدة إلى يوم القيامة مات النبي ولكن المعجزة باقية وخالدة إلى يوم الدين ألا وهي القرآن الكريم طيب ثانيا أوجه الإعجاز في القرآن الكريم أنت عملت تقول لنا القرآن معجزة النبي والقرآن معجز طب هو يعني القرآن ده معجز في إيه القرآن له أوجه إعجاز كثيرة لكننا سنركز على أهمها لأن الموضوع طويل جدا وهنركز على أهمها واللي مش هنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله إن شاء الله لما يكون فيه لما تكون في وقفة مع آية وإحنا بنفسرها هنبين وجه الإعجاز فيها طب القرآن الكريم أهم أوجه الإعجاز في القرآن الكريم خلي بالك معايا القرآن الكريم له أوجه متعددة في الإعجاز منها الإعجاز البياني يعني في الكلام وفي اللغة وفي الفصاحة منها الإعجاز التشريعي الله أكبر هنشوف ده كله منها الإعجاز العلمي منها الإعجاز الغيبي آه. هي دي الأوجه اللي هنركز عليها في, في تفسيرنا للقرآن إن شاء الله سبحانه وتعالى إذن أوجه إعجاز القرآن الكريم الإعجاز البياني الإعجاز التشريعي الإعجاز العلمي الإعجاز الغيبي طيب نمسك كده أول حاجة نحاول كده نتكلم عن كل حاجة بسرعة بإجاز واختصار شديد أولا الإعجاز البياني طيب يعني أنا زي ما قلت لك الأمة امه المصطفى صلى الله عليه وسلم في بدايتها كانت امه فصيحة في اللغة وكانت اللغة عندها قوية كانت ملكات الشعر عندهم قوية وكانوا ينظمون الأسواق لعرض اطايب الكلام بل أن الشاعر الذي كان يتميز وكان ينبغ كانت تعلق له أشعاراً أشعار على الكعبة الشاعر اللي تعلق له أشعار على الكعبة يبقى تعرفوا ان ده من الشعراء الفطاحل الفحول في هذا الوقت طيب لذلك جاء الإعجاز البياني في القرآن الكريم. القرآن عايز يخاطب هؤلاء الناس لازم ييجي في المجال اللي هم بينبغوا فيه في ذلك الوقت كانوا في ذلك الوقت ينبغون في الفصاحة والبلاغة واللغة الشديدة. طيب، فجاء القرآن معجز في البيان. طب عايزين مظهر أو مظهرين من مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم؟ خد اولا تعال نشوف كده. تفرق كده لما كان لما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكعبه وهو يقرا سوره النجم يقرا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وبعدين وصل لاخر السورة ها وصل وهو بيقول ik heb een hedel, een hedel, een hedel, een hedel, een hedel, خلي بالك شوف بقى شوف شوف هنا لما لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فاجدوا لله واعبدوا اسما سجد المصطفى وسجد المسلمون معه وسجد المشركون معه وسجد الإنس والجن الله أكبر ايه ده المشركين أي ما هم كانوا بيشوفوا النبي في الكعبة وهو بيقرأ وهو يصلي وكان معه المسلمون ولما قرأ ووصل إلى هذه الآية سجد النبي وسجد المسلمون وسجد المشركون مع النبي لما سمعوا هذه الآية لأن هذه الآيات أعجبتهم وأثرت فيهم لأنها بليغة لأنها بليغة آه خلي بالك يبقى هنا يبقى هنا خلي بالك يا أخي الكريم وخلي بالك يا أخت الفاضلة يبقى هنا إيه اللي حصل القرآن أثرت بلاغته في المشركين في الكفار الذين يعاندون المصطفى حتى لما رفعوا رؤوسهم من السجدة نظر بعضهم إلى بعض وكأنه يستنكر ايه ده اللي إحنا عملناه ده إيه ده, ده إحنا بنحارب محمد إزاي نسجد وراءه هذه الواقعة في الصحيحين وذكرها عبد الله بن مسعود لما قال سجد المصطفى وسجد المسلمون وسجد المشركون وسجد الإنس والجن وعرض هذه الآيات من سورة النجم الله طيب خد خد مظهر تاني وثالث ورابع في الإعجاز البياني خد خد أخي الكريم خدي أخت الفاضلة خلي بالك لما لما كان لما أراد الكفار أن يتخلصوا من المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالوا نرسل له عتبة بن ربيع عتبة بن ربيع من علية القوم من سادة قريش ومن عقلائهم قالوا يعني نبعثه له ويتفاوض معه في بعض الأمور للمصطفى صلى الله عليه وسلم فذهب عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمور قال له يا ابن أخي يا سلام دلوقتي بتتودد إليه من تكتب تذموه وتشتموه وتعذبوه دلوقتي بيقول له يا ابن أخي أعرض عليك أموراً اسمع واقبل منها ما يعجبك عتب بن ربيع بيقول له النبي كده بيقول له إيه يا ابن أخي إن كنت تريد بما تدعو إليه هذا إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كنت تريد سيادةً جعلناك سيدنا وإن كنت تريد مالا جمعنا من بعضنا الأموال حتى تصير أغنانا وإن كان بما بك مس أو جن أو سحر صرفنا عليك الأموال الطائلة حتى نعالجك آه فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم هل انتهيت يا عتبة؟ قال نعم شوف بأبي هو وأمي علم الدنيا الأدب فقال له إذن اسمع مني وبدأ يقرأ عليه آيات صدر صورة فصلت فبعد أن انتهى النبي من القراءة قام من عنده عتبة وعتبة خلي بالك كان يفهم الشعر جيدا وكان مطلع على كلام الكهان فعاد إليهم لقومه فقال قومه الكفار قالوا والله لقد رجع عتبة بالوجه بوجه غير الوجه الذي تركناه به يعني عطبة رجع وشه متغير بعد أن سمع القرآن الكريم فقال لهم عطبة اسمعوا مني واجعلوها بي يعني اسمعوا دي وخلوها علي المراضي قالوا قل يا عطبة قال إنما يقوله محمد ليس بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة إنما يقوله محمد سيكون له نبأ عظيم اسمعوا مني اسمع عطبة قال قال اتركوه وشأنه فإن حارب العرب وانتصرت عليه العرب كفونا شره وإن هو حارب العرب وانتصر عليها كان ملكه ملككم وعزه عزكم كلام في منتهى العقل كلام في منتهى العقل فرفضوا هذا الذي قاله عتبة فقال هذا رأيي وقد نصحتكم ففعلوا ما تريدون اه يبقى بعد ما كان عتبه واللي معاه معارضين للمصطفى بعد ان سمع عتبه القران الكريم تاثر وتغير وجهه وتغير فكره تجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم اه خلي بالك حتى شهد الوليد بن المغيره وهو يعني يفهم في الشعر جيدا شاهد للقرآن أنه ليس بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة لكن أطلقوا كلمة أن القرآن سحر حتى يحارب المصطفى صلى الله عليه وسلم فنزلت نزلت آيات القرآن في الوليد بن المغيرة لما قال إن هو إلا سحر يؤثر آه خلي بالك مع أنهم كانوا يقرون في أنفسهم أن هذا يعني القرآن ليس سحرا ولا شعرا ولا كهانة ولا أي شيء آه خلي بالك احنا لو عدنا نتكلم كتير قوي عن الإعجاز البياني هنطول ومش هنخلص لكن خود الأخيرة دي لما ذهب مصعب بن عمير إلى المدينة وهو أول سفير في الإسلام للمدينة المنورة آه وأراد أن, يسلم أن يجعل أسيد بن حضير يسلم وسعد بن معاذ يسلم كيف جعلهما يسلمان وهم أسياد قومهما؟ ما جعلهم يسلمان إلا بعد أن قرأ عليهم آيات من القرآن الكريم فأسلموا بفضل أنهم سمعوا هذه الآيات وجعلوا المدينة كلها تسلم لله سبحانه وتعالى بفضل إيه بفضل أن مصعب ما زاد عن قراءة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى آه اعجاز بياني سبحان الله العظيم طيب تعالى ثانيا للاعجاز التشريعي لو معرف لاش نخلص كل أنواع الإعجاز أو أوجه الإعجاز نكمله في الدرس القادم إن شاء الله لكن تعالى نتكلم عن الإعجاز التشريعي آه. الإعجاز التشريعي لما, لما نقول لك أن الذي يشرع يعني بيعمل قوانين معينة القوانين دي بتتسم بسمات واضعها مش كده ولا إيه أنا بحط قانون في مجتمع غربي لازم القانون ده هياخد يعني سمات المجتمع الغربي مش كده ولا إيه طيب أنا بعمل قانون لشيء معين مثلاً قانون الجنايات قانون الطوارئ قانون الأحوال الشخصية قانون مش عارف ايه كل كل قانون لازم يتسم بسمات واضعه طيب البشر عندهم علم ايوة بس عندهم قصور البشر عندهم جهل وعندهم نقص وعندهم تسرع والبشر احياناً تؤثر فيهم الشهوات والأهواء والكلام ده كله طيب البشر يستطيع البشر أن يعيش في زمان لكن لا يستطيع أن يعيش في زمان آخر يستطيع البشر أن يعيش في مكان لكن لا يستطيع أن يعيش في مكان آخر يعني أنا دلوقتي مثلا أعد في مصر ما أقدرش أكون في مصر وفي المغرب وفي الجزائر وفي كل بلاد الدنيا في وقت واحد أنا دلوقتي عايش النهاردة 20-30-50 سنة لكن بعد كده هموت مش عايش في كل الأزمنة إذن البشر يعتريه نقص شديد فبالتالي أنا بقول سمات القوانين تتخذ من سمات وضعيها والبشر فيه نقص كبير يبقى قوانين البشر القوانين الوضعية دي سيكون لها, سيكون لها إيه؟ نقص كبير لكن التشريع الإلهي الذي تمثل في القرآن الكريم سيأخذ سمة وضعه ومن وضع هذا التشريع؟ الله الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى بالتالي صفات التشريع الإلهي ستكون مختلفة عن صفات تشريع البشر التشريع البشري أو القوانين الوضعية ستكون ناقصة, ناقصة. لأن أصحابها الذين وضعونها يعتريهم النقص الشديد زي ما قلت لكم لكن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الكمال وحده إذن تشريعه هو التشريع الوحيد الكامل وله خصائص خصائص التشريع الإلهي إيه هي الخصائص دي؟ أنه يعني أنه تشريع يتدرج في الأحكام هذه أول خاصية ثانيا أنه تشريع رباني وكفى من عند الله سبحانه وتعالى ثالثا أنه تشريع يعني تشريع يحاول أن يكون أو مش يحاول هو بالفعل تشريع متكامل متكامل يغطي الجوانب كلها آه. فخلي بالك بقى يبقى هنا التشريع الإلهي هذا تشريع رباني زي ما أنا قلت لك ليه خلي بالك العلمانيين والذين يكونون ضد الدين ضد فكرة الدين أصلاً يقولك إيه التشريع الإسلامي ده تشريع فيه جهل وفيه تخلف وهو مش مناسب للقرن الواحد وعشرين ولا عصر الذرة وعصر المجرة إيه حجاب وإيه مش عارف إيه عايزين يرجعون 1400 وأربعمائة سنة ورا يعني ما ينفعش إيه إيه لما يأمرنا بعدم الاختلاط والكلام ده إده إيه تخلف ده هم بيقولوا كده هما بيقولوا كده طب أنا عايز أسألهم سؤال حضرتك لما بتروح تشتري سيارة أو تلفزيون أو أي حاجة بيكون معاه ال ال الكتالوج أو الورقة اللي بتوضح كيفية عمل هذا الجهاز حضرتك لما بتطلع على هذا الكتالوج ليه ما بتعترضش عليه هيرد ويقول لي أما غريب السؤال ده طبعا لأن المصنع اللي صنع السيارة دي هو اللي عارف بتمشي ازاي وهو اللي عارف بتتحرك ازاي ولو عطلت اصلحها ازاي فبالتالي هو بيكتبني ده في الكتالوج أقول له طيب عشان الصانع عارف صنعته ومزاياها وعيوبها بيوضح لك فيها طيب الله سبحانه وتعالى هو الذي صنع البشر وخلق البشر ألا يجدر أن نمتثل للقانون الذي يضعه الله للبشر القانون اللي هي بمثابة الكتالوج للبشر قال ربك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير آه خلي بالك يبقى إحنا ملنش سبيل للسعادة في الدنيا وفي الآخرة مش هنرتاح في الدنيا وفي الآخرة إلا إذا طبقنا التشريع الإلهي التشريع الإسلامي علينا جميعا لكن نطبقه بحق وبعلم نطبقه بحق وبعلم خلي بالك آه. طيب خد مظهر أو مظهرين زي ما في الإعجاز البياني خد مظهر واحد أو مظهرين في الإعجاز التشريعي قال ربك سبحانه وتعالى خلي بالك قال يا أيها الناس إنا خلقناكم خلي بالك هو قال إيه يا أيها المؤمنون يا أيها الذين أمنوا لا ده بيكلم الناس كلها المؤمنين والمسلمين والكفر والمجوس والنصارى واليهود كله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا سلام أول تشريع لحقوق الإنسان اللي الغرب بيظن أنهم هم أصحاب حقوق الإنسان أول تشريع هو تشريع الله التشريع الإسلامي يا أيها الناس يا كل الناس اللي على وجه الأرض إننا خلقناكم من ذكر وأنثى زي بعض وجعلناكم شعوبا وقبائل ليه لتعارفوا ما ينفعش حد شعب يتكبر على شعب شعبي يقول نحن شعب الله المختار وإحنا مش عارف إحنا أصحاب الدم الملكي الدم الأزرق لا لتعارفوا إن اكرمكم عند عند الله مين الامريكان اليهود مين إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتقاكم آه لا فضل لعربي على إعجمي ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى يا سلام كان سلمان الفارسي يقول إيه لما يشوف العرب عملين يتفخرون بالأنساب بتاعتهم وهو طبعا مش عربي فكان يقول أب الإسلام لا أب لي سواه وإن افتخروا بقيس أو تميمي صح hoe ده dat? Je bent إن يعني إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مفيش تفرقة عنصرية الآن أمريكا تقوم بالتفرقة العنصرية بين البيض والسود الآن إسرائيل تفرق بين العرب المسلمين واليهود وكل ده تفرقة عنصرية اللي بيدعوا الديمقراطية والحضارة والمدنية لكن الله القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا أو يزيد هم الذي هو الذي شرع حقوق الإنسان هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة لكن اليوم شعار اليهود والكفر شعارهم إيه قتل مرئ في غابة قضية لا تغتفر وقتل شعب وقتل شعب غافل قضية فيها نظر وقتل شعب كامل قضية فيها نظر قتل مرئ في غابة قضية لا تغتفر وقتل شعب كامل قضية فيها نظر قتل امرئ في غبات يعني لو قتلنا واحد من اليهود أو الكفار تعال هنا ده انتوا ارهابيين ده انتوا انتوا انتوا اضرب غزة دي غزة مليانا ارهابيين اضرب العراق ارهاب فيها نووي العراق فيها نووي اضرب اضرب لكن لكن قتل وقتل شعب كامل لما أنا أمسك غزة واضربها لما أنا أمسك لبنان واضربها ها قضية فيها نظر طب نعرض على مجلس الأمن ونشوف إيه هي الأسباب والتداعيات التي أدت إلى ذلك ويفضل ها قتل امرئ في غابة قضية فيها نظر وقتل شعب كامل قضية لا تغتفر أو قضية فيها نظر يا سلام ليه يبقى إذن الذي وضع أسس حقوق الإنسان هو الله هو التشريع الإلهي هو القرآن الكريم فلتفخر أيها المسلم فلتفخري ايتها المسلمة آه خلي بالك الإعجاز التشريعي الله سبحانه وتعالى أنا بقول لك من خصائصه التدرج في الأحكام طيب ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يحرم الخمر على المسلمين وهم كانوا يعني الخمر دي كانت زي المية وعلى وجباتهم ذمها في القرآن مرتين وحرمها تحريما قاطعا في السالسة آه أول مرة لما كانوا يسألونك عن الخمر ها يعني قال له إيه قل فيهما الخمر والميسر طبعا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس بص الجملة الأخيرة دي وإثمهما أكبر من نفعهما يعني بدأ يهيئ النفوس أن الخمر دي مش حلوة تهيئة النفوس يبقى أول مرحلة مرحلة تهيئة النفوس لتكره الخمر طب تاني مرحلة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يبقى عمل إيه في المرحلة الثانية بدأ يحرم عليهم الخمر في أوقات متعددة من اليوم خمس أوقات من الظهر للعصر من العصر المغرب, المغرب العشاء يعني مش هيشرب فيها خمر يبقى من باب أولى لما يجي يحرمها عليهم في الثالثة هتبقى سهلة هيقول لك اللي خلاني ما مشربش الخمر في الأوقات المعينة بتاعت الصلاة دي يبقى اللي خلاني ما قدرتش أشربها يبقى أنا أقدر مشربهاش على طول في أوقات معينة مش هقدر أشرب فيها الخمر ممنوع ثم تأتى المرحلة الثالثة لما حرم فيها الخمر فج خلاص خلسة الحكاية دي لما قال عمر بن الخطاب لما قال عمر بن الخطاب إيه اللهم أنزل في الخمر اللهم أنزل في الخمر قولا شافيا فقال ربنا سبحانه وتعالى فج تاني إنما الخمر والميسر والأذنطاب والأدلام رجل من عمل الشيطان فايه فج خلاص خلسة الحكاية حرمت الخمر آه يبقى التدرج في الأحكام بس إحنا هنا لازم نفرق ما بين إيه التدرج في التشريع والتدرج في الدعوه يعني انا النهارده ما يجيش واحد بيشرب خمر اقول له والله بس بدل ما تشرب يعني ثلاث ازايز شرب لك ازازه أخي اخي بدل ما تشرب ازازه شرب لك نص ما ينفعش الكلام ده لا في في فرق ما بين التدرج في التشريع والتدرج في الدعوه كان هناك تدرج في التشريع عشان كانت الامه لسه في اولها في بدايه الاسلام لكن اما وان القواعد قد رسخت فيبقى في تدرج في الدعوه بس يعني مثلا واحده اخت هي هي متبرجه وقالت حجب. ما جيش أقول لها لبس النقاب مرة واحدة لا تلبس الحجاب ما فيش مشكل وبعد كده نبقى شوية شوية نحببها في الخمار وفي النقاب واحدة واحدة أيوة كده ماشي تدرج في الدعوة خلاص طيب تعال شوف كمان يعني مظهر كمان من مظاهر الإعجاز التشريعي قالت السيدة عائشة اسمع قالت السيدة عائشة إن أول ما نزل من آيات القرآن الكريم آيات فيها ذكر الجنة والنار وإذا كان أول ما نزل من القرآن الكريم لا تشرب الخمر لا تزن لقال الناس سنشرب الخمر وسنزن أو لا ندع الخمر ولا ندع الزن أنت واخد بالك يبقى تدريج هنا تدريج شفت إزاي يبقى هنا, هنا إعجاز تشريعي طيب خلينا نتكلم عن الإعجاز العلمي والإعجاز الغيبي في الدرس القادم إن شاء الله لكن أنا عايز أختم وأقول أن معجزة القرآن هذه معجزة بحق وخليني أرجع للعنصر الأولاني اللي هو الإعجاز البياني اللي هو وجه الإعجاز البياني في القرآن الكريم عشان أوري لك إن دي معجزة في حق في البيان فعلا يعني معجزة بيانية حقيقية في مظاهر كثيره غير لنا قلتها لك بس أنا عشان مطولش عليك وعشان كثرة المعلومات الغزيرة لكن خليك كده عشان أوري لك ان دي معجزة الله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن ياتوا بمثل هذا القرآن ما يدروش كل لأن اجتمعت الجن والإنس مش كده ولا إيه ما يدروش طيب قالوا القرآن ده مفترى ربنا قال لهم قل فأتوا بعشر صور مثل هي مفتريات طب أنا مش عايز القرآن كله هتولي بس اعملوا لي زي عشر صور بس كده إيه زي القرآن الكريم ما ادروش ها بعد كده تحدهم بصورة بصورة صورة واحدة أصغر صورة في القرآن ثلاث آيات ما ادروش يعملوها ليه لأن القرآن معجز في البيان آه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتوا بصورة من مثله آه. خلي بالك لما ربنا قال إيه في البقرة وإن كنتم في ريب في ريب يعني في شك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة فأت بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أوه. يبقى أتحداهم إنهم ما يجيبوا زي القرآن ما يدروش. طب بعشر صور ما يدروش. طب بسورة قلوا الله أحد هعملوا لي واحدة سيح. اعملوا لي وحدة زي إن أعطيناك الكوفر ما ولذلك عشان أوريلك بقى قمة الإعجاز لما ظهر مسيلم الكذاب الكذاب الذي كان يدعي أنه يتنزل عليه وحي أصد يعني وحل وحل مش وحي ها كان يدعي أنه يتنزل عليه الوحي من السماء وكان يدعي أنه نبي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم فذهب إليه الناس وقال له يعني يعني أسمعنا الوحل الذي يتنزل عليك سمعنا يا عم القرآن اللي عندك فقال لهم نعم يعني أسمعكم اسمع كده فبيقول لهم إيه بقى ها. بقول لهم الفيل مالفيل وما أدراك ملفيل له ذيل قصير وخرطوم طويل إيه ده هو ده الوحل <تصفيق> ما عندكش حاجة تانية يعني ما عندكش حاجة تانية يا عم المسيلمة آه في طبعا إزاي يعني دواحي كتير يعني بيتنزل عليا فيه طب سمعنا يا عم مسيلم آه قال لك <تصفيق> قال لك والزارعات زرعاء والحاصدات حصداء والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء السلام وعلى رأي الشيخ محمد حسن يقول لك وعجنها عم مسيلمة بقى <تصفيق> سبحان الله العظيم <تصفيق> مفيش حاجة تانية يا عم مسلمة يعني ايه اللي انت عملت قوله ده <يعني> سمعنا طيب يعني اه قال لهم طيب اسمعكم <مم>. يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين للماء تكدرين ولا الشارب تمنعين <تصفيق> ايه ده هو ده الوحي سبحان الله العظيم فقال له الصحابه يا مسيلمة والله انك تعلم اننا نعلم انك لكذاب <تصفيق> سبحان الله العظيم يا مسيلمة انت عارف ان احنا عارفين ان انت كذاب ان اللي مش نازل عليك ده وحي ده وحل فسبحان الله العظيم يعني يعني شفت بقى الفرق ما بين الكلام اللي اتقال ده والقران الكريم لا فرق طبعاً انا ما اقدرش اقارن وانا انا ازاي اسالكم اصلا السؤال ده ما ينفعش المقارنه أنا بقول ده عشان دلوقتي القرآن الفر... اللي بيسموه الحق اللي أمريكا ولا مش عارف القرآن الأمريكي ولا القرآن اللي إيه؟ يعني يعني لا لا علاقة إطلاقا بقرآننا المنزل على نبينا بهذه الافتراءات التي يدعونها وربنا طالما يبقى مش هيقدروا يعملوا ربع هذا القرآن لأن القرآن معجز أيها الأحبة الكرام طيب نكمل نكمل في موضوع الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والإعجاز الغيب في الدرس القادم إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة الكرام يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نتأدب بأدب القرآن الكريم ونفهم القرآن الكريم ونتفقه في القرآن الكريم ونحفظ القرآن الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله